مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنال في كل سنبلة مئة حبة في الحصى الآن دكت سبع سنبل في كل صوب وديني اتحدث والله ضعيف من يشاء والله واسع العليم Allah wa ta'ala.